الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس الحادي والعشرون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة التدريب متى تذهب الى البيت؟ اذهب الساعة الواحدة متى تذهب الى الطبيب؟ اذهب الساعة الثانية متى تذهب الى المسجد اذهب الساعة الثالثة متى تذهب الى المهندس اذهب الساعة الرابعة متى تذهب الى الشقة اذهب الساعة الخامسة متى تذهب الى العم اذهب الساعة السادسة التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال اين تصلي الفجر تصلي الفجر في المسجد التدريب اين تقرا القران اقرا القران في المسجد أين تشاهد التلفاز؟ أشاهد التلفاز في الغرفة أين تتوضأ؟ أتوضأ في الحمام أين تغسل الأطباق؟ أغسل الأطباق في المطبخ أين تنام؟ أنام في غرفة النوم أين تغسل الملابس؟ أغسل الملابس في الحمام التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين المثال الأول ماذا تفعل؟ أقرأ القرآن المثال الثاني ماذا تفعلين؟ أقرأ القرآن التدريب ماذا تفعل أقنص الغرفة ماذا تفعلين أشاهد التلفاز ماذا تفعل؟ أقرأ الصحيفة ماذا تفعل؟ أكفو الملابس ماذا تفعلين؟ أغسل الأطباق ماذا تفعل؟ أقرأ الكتاب التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ماذا ستكنس؟ سأكنس غرفة الجلوس التبريد ماذا ستغسل؟ سأغسل الملابس ماذا ستكوي سأكوي الملابس ماذا ستصلي سأصلي الفجر ماذا ستقرأ سأقرأ القرآن ماذا ستشاهد؟ سأشاهد التلفاز ماذا ستغسل؟ سأغسل الأطباق